وكل ضلاله في النار اعوذ بالله في النار الكرام كنا عند قوله سبحانه قول امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مجد وادعوه مخلصين له كما بداكم تعوذون طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون أنهم مرسدون كل مرى ربي بالقسط فهذا أمر من رب العزة أن يقول لهذه أن لأمر, لأمر الله سبحانه أن يمر هذه الأمة بأن الله أو يخبر هذه الأمة بأن الله أمر بالقسط قل أمر ربي بالقسط فعليه يجب أن أنتم أن تعيشوا فيما بينكم وان تقيموا هذا القسط فيما بينكم والقسط كما قلنا هو العدل والوسط فهذه الامه سميت امه الوسط وكذلك جعلناكم امه وسطا فكل احكام الله وكل تشريعاته مصحوبه بالعدل كل امر رباني وكل حكم الهي إلا وفيه العلم وما قلنا وفيه الحكمة وفيه الرحمة وفيه العدل سائر أحكام الله تذوي كل أمر ربي القسط والقسط قلنا هو العدل في العقيدة وفي الأقوال والأعمال أو القسط فهذه الأمة امه العدل وامه الوسط في الامم كلها فمثلا النصراني يقول علماء ان النصرانيه اباحت الخبائث واليهود حرموا حتى الطيبات فهذه الامه كانت وسطا اباحت أو اباح الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث كما سيجي ان شاء الله في السياق في الكريم فاليهود مثلا سبحان الله اليهود ما ياكلون لحوم المسلمين باقبالها الساعة طبيعة في نظره ولذا اليهودي ما ياكل من الذبائح إلا ما ذحبه يهودي أما ذبائح المسلمين ما يكلونها وأنا سمعت طيارا عقب من قبل الحكومة الإسرائيلية لأنه أدخل إلى الطائرة لحوماً غير إسرائيلياً نظر يا قرآن وفيها ذا عبرة وعبرة يا للعار للمسلمين طائرات المسلمين فيها الخنازير وفيها الخبائف وفيها التبرج وفيها الخلاء وفيها غضب الله واشنع طوال فالطائرة نريدها مسلمة نطلب منها أن تسلم كذا لا لا والشوارع نريدها اسلاميه والمدارس اسلاميه والمحاكم اسلاميه والكره الارضيه كلها نريدها مسلمه نعم النصارى عن العكس من هذا النصارى والله انا أريده اشترى ديكا فلوى عنقه ووضعه سحس قدمه وادى الثمن والنصارى ياكلون الخبائث واليهود حرموا حتى الطيبات هذه الامه سبحان الله كانت وسطها حرم الله على الخبائث واحل لها الطيبات نعم وكانت هذه الامه وسط في هذه الامم حتى كما سبق قلنا في حق الانبياء فأنبياء الله ورسوله سبحان الله. اليهود فرتوا والنصارى أفرتوا. فاليهود قتلوا الأنبياء ويقسلون الأنبياء بغير حق. وحاولوا قتل عيسى لولا أن الله رفعه. وحاولوا قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله نجاه. وهذا سطر. فجاءت الامه الإسلامية سبحان الله. و هذا فرطوا والنصارى الله عيسى عليه الصلاة والسلام الله وقالوا هو الله وقالوا بسم الله وقال ذلك الثلاثة فجاءت لهم الاسلاميه وكانت وسطها وهم عباد الله ورسله جعلهم الله وصائد بينه وبين البشرية اختارهم من صفوة البشرية من تلك السلسلة المباركة هي سلسله الانبياء والورثه كانت هذه الامه وسط ايضا حتى في العقائد فمثلا عندنا سبحان الله في الشريعه الاسلاميه ان الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه في القران الكريم وبما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه النبويه فانقسم الطوائف الضاله انقسموا الى قسمين قسم شبه وقسم وقسم اخر مسخ الصفات فمثلا سبحان الله نجد الله تعالى في القران يصف نفسه بانه له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ان الله سبحانه وتعالى يوصف مناظر لاوليائه وانبيائه ورسله عن يمين الرحمن ثم يقول ان المقسطين على مناظر عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين سنه رسول الله اسم يوصف الله بيدين ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا عند كل ليله في الثلث الاخير من الليل ان الله ينزل فيقول الا من مستغفر فاغفر له الا من سائل فاغفر له الا من داع فاستجيب له اذا ينزل وما ينزل ينزل ويقول سبحانه وتعالى في القرآن فإنك بأعيننا ياسف نفسه بأنه له عيون هو فجاء المشبهة وقالوا هذه العيون مثل عيوننا والنزول مثل نزولنا والقدم لأن في الحديث الصحيح يقول من النار تستعر ويشتد لهبها ولا تزال تقول تطلب وتقول هل من مزيد حتى يضع الحق سبحانه وتعالى قادمه عليها فتقول قطي قطي فان الله قدم جاء المشبئ وقال كاقدامنا والمعطل قالوا لا بل هذه القدم عبارة عن الحرب الحرب حين تقف او النزول عبارة عن نزول رحمته وقال مراد بالعيون العلم والمراد بالرحمة لازمها وهو الانعام وهكذا مسخوا هذه الصفات وأولوها حتى ما وجدوا بالله صفة ما الله بالله صفة بدعوة أن هذه الصفة إذا اثبتناها لله شبهنا وهذا فيه جراء حق الله عليه لو كان هذا صحيحا لما تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نضل ونزل فجاءت الامة الوسط وتوسطوا بين المشبهة وبين المعطلة فقالوا ان لله قدمة ولكن ليس كمثني شيء. ليس كأقلامنا الله يعلم كيفيه ولكن لله قدمة ان لله عيون ان لله يدين بل يداه مبسوطتان لكن كيف ما نعرفها اشياء فينا ما نعرفه فعقلنا نحن لا عقول ولا لا نعرف هذه العقول ما نعرفها نعم ارواح نحن نعرف هذه الارواح لا ولذلك سؤل الإمام مالك رحمه الله عن نسي كيف السوى قال المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه كيف بدعه بدعه المعنى معلوم نسي والعلوم الله السيء يعاني على الرعب. لكن كيف ما ندري ولا يسأل اخرجوا عني احنا الذي يسأل كيف نعم اذا الامه الاسلاميه او الـ الـ يعني السنه والجماعه كان وسط بين هؤلاء الطوائف الطالبه التي كانت ما بين مؤول ومن مفوض هناك من قال التفويض شو يعني ما ندري المعنى المعنى خلاص معنى المعنى معلوم هم قلنا لا المعنى غير معلوم المهم كذلك كانت هذه الامه وسط في في باب الأفعال الأفعال سبحان الله المعتزله يقولون العبد يخلق أفعالهم فهذه الأفعال أنا إذا قمت أو قعدت فأنا خلقت القيام وخلقت الفعود وخلقت الكلام وهذا لا يقال في الانسان الإنسان هذا لا أبدا هل من خالق غير الله من الخالق الله سبحانه وتعالى. فالعبد لا قطب اخرى وقالوا مضطربه الجبريه وقالوا العبد المجبور الكل لله فالعبد مجبور على هذه الأفعال والعبد منزله الريش في مهب الرياح تقلبه <تصفيق> اذن كيف شاء وهذا في ضلال يا اخوان اعوذ بالله الامه الوسط قالوا ان الله خلق هذا الانسان وخلق افعاله اعماله هو الذي خلقه الله خلقها خلقوا وخلق لك إرادات فهذا أنا إذا حرفت يدي بقوتي ما بقوتي الله اعطاني قوة حتى حرفته لكن أنا حرفته فالله أقدرني لما أقدرني كلفني أعطاني القدرة وكلفني وأعطاني الاختيار وأثابني عاقبني فالله يتيب ويعاقب على الاختيار ويكلف على القدرة فالله سبحانه وتعالى خلق جسمي وخلق كل صفاتي هذه الامه الوسط فانا اذا فعلت فعلت انا ولكن بقدره من بقدره الله التي اشرع بها وكلفني بها وكان سر الامه في باب الايمان في باب الايمان المعتزله والخوارج قالوا اصحاب الكبائر مخلدون في النار ولا يسمون مؤمنين فالانسان اذا زنى او قامر او كذا فهو كافر ولا يسمى مومن والمرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار يفعل ما فعل هؤلاء المرجئة جاء لسنة الجماعة قالوا لا بل يسمى مومنا ولكن إيمانه ناقص ويدخل النار بقدر ما نحقق من هذا الإيمان فاذا زنى او سرق او قامر او راضى او أي فعل اي فعلي من الكبائر قد يدخل النار اذا لم تلحقوا شفاعة يدخل النار وينفرس فيها مخصر هذه الجرائم ثم تلحقوا شفاعة الشافعين او تلحقوا يلحقوا عبد الله سبحانه وتعالى اذا هذه هم همهة وسطة وكانت وسطنا ايضا حتى في الصحابة ف الروافض كفروا أصحاب رسول الله وأخرجوه من المنة ولا يجب أن تكفرونه من الآن ويقولون الصحابة أمروا على علي أبي طالب ورصفوه الخلافة وهم ضالون مضيلون فائفة أخرى وهي الخوارج أيضا كفروا أصحاب رسول الله سبحانه السلام قضية التحكيم الخوارج الروافض في جانب علي أقروا وفي جانب السحاب الآخرين في الرصد وعن ابي طالب رفعوه فوق قدره وقالوا انه وصي رسول الله بل بقوا ان تع ان جبريل غالب في الرساله وكانت بدر رساله تقول عادي فظهر جبريل واعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الصح... الأمة الإسلامية أمة الوسط وقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسم الله من العيوب قد يخطئون ولكن يكفرون لا وهم افضل سلسلة من هذه البشريه خلق القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين الى اخر فقره إلى آخر مقار رسول الله, صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الأمة أمة وسط بين المشركين وبين الموحدين المشركون أشركوا مع الله غيره عبدوا الأوثان وعبدوا الأنبياء وعبدوا الملائكة وعبدوا أشياء من الكائنات الأرضية الأرض العجوبية والملاحدة أنكروا حكم صوت الله هؤلاء أفرطوا وهلكوا الرب الملاحدة أنكروا وجود الله كفار المؤمنين و... ها? اللهم بخزنهم يا رب. وكذلك الصين واليابان وط... والنساء كل هؤلاء ملاحدة ينكرون وجود الله. يصف. والمشركون والوثنيون قلنا عرضوا مع الله. يصف. منهم من عبد الانبياء وال... ومنهم من عبد الشمس والقمر ومنهم من عبد المادة ومنهم ومنهم ومنهم سلحان ومنهم من عبد الاولياء ينبخ عليهم ويطوفوا بهم ويسنجدوا بهم ويقصدوا في الملمات وفي الاتباس وفي, وفي, وفي الاشياء التي تضروا فجاءت الامة الوسط بين بينها نفت الشركة عن الله وأستفت الوحدانية وردت عن ملاحظة وأستفت حدود الله الله توجود واحد في وواحد في روحيته وواحد في أسمائه وصفاته. نعم. وكانت هذه الأمة وسط أيضا بين الأديان الموجودة الآن في وسط بين الشيوعية وبين الرأسمالية. الرأسمالية ألهت المادة والشيوعية سلبت. الملكية الفردية بدعوة انها تقاسمها مع الطبقة الكادحه وهم كذابون الضمون فالامة الوسط جاءت وسط بين هؤلاء وهؤلاء اذا رب العزة يقول في هذه الايه الكريمة قل امر ربي بالكس أي بالعهد يجب ان تعدل اقل كريم في حكمك وفي اولادك مع اولادك ومع جيرانك ويجب ان تعدل حتى في جسمك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حتى ان تلبس نعلا دون ان تلبس قدم اخرى نعلم الاخرى وقال هذا جور ما هو عدل جسمك يعني نصف الشمس ونصف خارج الشمس قال ما هو سبحان الله حتى وحتى في اكلك وشربك وفي نظرك وفي في عقيدتك وفي اعمالك وفي اقوالك العزل في كل شيء قل امر ربي بالقص ثم قال بعدها واقيموا وجوهكم عند كل مسجد أقيموا وجوهكم عند كل مسجد هذه الايه فيها تفاسير التفسير الاول هو صلوا في كل المساجد لا تقل انا ما اصلي الا في مسجد شيخي او في مسجد جماعتي او في مسجد حي او في مسجد اهل طريقتي لا أقيموا وجوهكم عند كل مجد أي صلوا في كل المساجد وهذا لا يمنع أن نقول إن إذا كان هناك يعني إمام مبتدع إعطاء سبحان الله يعتقد عقيدة فاسدة أو ينتمي إلى طريق من الطرق الصوفية أو يعني أبناؤه أو بناته متبرجات أو هو يستعمل منكرات سبحان الله الشريعه الاسلاميه امرت بأن نختار المسجد يعني هذا المسجد فيه امام يصلي بذلك. يعني انا اذهب الى مسجد اخر وربعين مفهوم لكن ان نصلي في بيتي لا هذا لا يجوز ولذلك من عقيده السلف الصالح الصلاه وراء كل بر وفاجر حتى الفاجر ليش لان الصلاه في الجماعه واجبه وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعه وقال لا صلاة من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاه له الا من عذر وما خصص الله ثم حتى للاعمى رجل اعم يشتكي عذره لرسول الله صلى الله فيقول اتسمع النداء قال نعم قال اجئ ما ترك الجماعة ما يعني ما حتى المجاهدين في سبيل الله لأن الله عز وجل رسم وعلمنا كيف نقيم الصفوف ونحن قباله العدو إذا درسنا في الأرض فليس الان أداء لخدي وإن كنت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه فانساقم طائفة من معك وليأخذها سعف إذا شهدوا في لي كل مرأة وانساسي طائفة أخرى من يصلف بل يصلف يعني قسم الجيش قسمين قسم قامل العدو وقسم يصلي مع رسول الله يعني وحنا في الجهاد الجهاد عبادة من أفضل ألوان العبادات ومع ذلك ما أباح ترك الجماعة وقد ترتكف في هذه الجماعة أمور وتفعل أمور يصلي هذه الطائفة ركعة مع رسول الله ويذهبون. ويقبل من العذ ويجرون ويتكلمون وثم تسع طائفة اخرى يصلون ركعه اخرى ويذهبون الى طائفه اخرى سبحان الله اعمال ترسلكم من المشوه والمجد نزو الكلام والتحول الى وكله ابوح من اجل اقامه الجماعه اذا الجماعة وجده إذا وجدت اماما فاضلا اماما اه خطوط فيه شروط الامامه فذاك ان لم تجده فمصيب عليه وأن تصلي إن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا هكذا في رواية وإن أساءوا رواية صحيحة إذا ارتكبوا إذا سيئات وجرائم فلكم عليهم عليهم الوزر ولكم العزر إذا لابد الصلاة في الجمع لأن نب... المسجد بيت من بيت الله وبيت الله لابد أن يعمر بيج ان تعمره خربه هؤلاء بالفجعة وان تعمره بالسنة ما تترك آآة الكريم الجماعة اللهم الا إذا كان كافرا إذا كان مرتضا خلاص هذا لا وإلا يقول من صحت صلاة صحة بمعنى ايه إذن هذا من تفاصيل الآية وهنا تفسير آخر أقيم وجوهكم عند كل مسجد يعني مرد من القلوب يعني إذا كنت تصلي السكن بقلبك لله نئتك تكون مع الصلاة وهذا نوع من عنواع الخشوع بل هو أهمها الخشوع الخشوع من الداخل أولاً أن لا تلتفت بجوارح ظاهراً وأن لا تلتفت بقلبك باطناً ما تلتفت هكذا أنت تصلي وهو ايش بتشعب كل سنة وانت تشير وانت تصلي او تشوف المكان وانت تصلي لا لا يجوز. فكذلك بقلبك ما تلتفت قلت الله أتمر خلاص أحضر مع الصلاة فكر في سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله أكبر اكبر واذكر ان فيها بيه واجمنت تتعلم فتعلم ذات من الصوره لابد بد تعيش مع مع هذه الايات والله سبحانه وتعالى مذح المؤمن قد احل المؤمنون الذين في صلاتهم هاشرون والصلاه والخشوع كلنا ظاهري وباطني اذا هذا ما نقول سبحانه واقيموا وجوهكم اي قلوبكم عند كل مسجد عبر باليا يعني أهم في الإنسان هو القلب وتفسر آخر للآية أقيموا وجوهكم أي أخلصوا عبادتكم لله عند كل مسجد. عند كل مسجد. والمراد بالمسجد هنا الأرض لأن الرسول يقول الارض كلها مسجد إذن معنى الآية اعبدوا الله على هذه الأرض لا تعبدوا غيره على هذه الكرة الأرضية عند كل مجد عند كل مكان نحلل سموه عند كل مكان نزل سموه اقيموا وجوهكم اي استقيموا بكلكم وعبر الوجود يعني بالبعض عن كل مجهز واقيموا اي استقيموا في عبادتكم لله عند كل مجد في الارض كلها مثل سبحانه وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا بجواز مساجد الشرق في الارض وان المساجد اي الارض كلها لله لا يعبد على هذا الكوكب الا الله اذا اردت ان تعبد غيره فاخرج من أرضه ومن تحت سمائه واتخذ رفضا سواه الى اي اذا نعبده وحده لانك في قبضته وفي ارضه وفي مملكته أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ولذلك عقبها بقوله وادعوه مخلصين له الدين الدعاء مرده ان ذكرنا دعاء مساله او دعاء عباده دعاء عباده اعبدوه وحده واخلصوا العباده له ودعاء المساله لا تسال سواه لان الكل عاجز الكل فقير الكل محتاج لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضره فالنفع هي دماء والضر هي من إذا عبدت وأثابت ومن إذا أعرضت عن عبادتي عاقبت هو الله سبحانه وتعالى إذن أخلص العبادة لك وادعوه مخلصين له الدين مخلصين له العبادة وإذن قال إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمئ ما عندهم ولا ولو ولا يمتشغل لي على نواة الطمر ما يملكون شيء ما عندهم شيء. قل ادعوا الذين زعمسوا من دون الله فلا يملكون كشف الضرر عنكم ولا تحول في الاخرى يقول قدر الذين زعمتم دونهم ها ما يملك قلنا ما مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ما يملكون شيئا قوم ابي الملك لمن هو العلو والسؤد للله فهم لا يملكون ولا يشترون مفتاح ولا الانبياء المرسلين ولا الصالحين ما عندهم ملك في هذه الدار لا يكون مثقال ذره في السماوات ولا هذه واحدة ثم ثانيه وما لهم فيهما من شرف والشركاء مع الله يقتصمون هذا الملك عند شركه في شيء ما عنده ثم وما لهم منهم من ظاهر ولا شي حد يعني اعان الله لما تجيب لي السماوات او لشي حد بتيكمن الأرض الارض عارف وش يحس؟ ما عندهم ملك، ما عندهم شركاء، ما عندهم إعانة على الله عرضه. ثم الثالث والرابع والأخيرات قال: سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أهدينا له. ما يستطع شيء حاد يتقدم بالطلب لله ويشفع في حد إلا إذا أذنوا. كل الله الشفاعة جميعا. ما يمكنش واحد يتغصت إلا إذا أذن اذا اخواني فالعباده كلها لله لا يستحقها سوى هذا وقوله سبحانه ها وادعوه مخلصين له الدين ثم قال بعدها كما بداكم تعودون من الذي امتدانا بالخلق هو اخذنا كيف امتدانا ما كناش هنا تماما شكون اللي جبنا خلق ابانا الاول هو واخلق من نوح هو وثم عقاب الناس يتنسلون حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه فالله سيفنينا ولا يبقى أحد وثم يعودنا كبدنا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو العود وهو العود أهون عليه فنحن صائرون إلى الله هو خلقنا و ثم يفنينا ويميتنا ثم يحيينا ثم نصير اليه فالمرجع اليه ولهذا قال سبحانه كما بداكم كما بدانا اول خلق نعيد هذا معنى معنى ثاني اول لما خلقنا اخي الكريم وش خلقنا عن عندك الكسوة الكسوه عندك شيء عندك رصاصيه عندك نعمة جلالة عندك القميص ما عندك عندك فلوس ما يحط ناضحه واش عندك شي فلوس ما عندك شيء، واش عندك شي وظيفة كنت بغضاء مالي للمحظة خد وزير كنت رئيس ما كنت شي عيدك مش يردك اعمل مش يردك من كل شيء، ما عندك كسوع ما عندك مال ما عندك سلطة لا اله الا الله كما بداكم تعودون كما بداكم تعودون كما بدنا اول خلق نعيده كما قال في الايه الاخرى ونقال كما بداكم تعودون سبحان الله حتى يقول الرسول الله عز وجل حتى القلفه التي قطعها الخفان تعود نخرج من القبور نعمس ما عندنا شيء حتى نخطل لك تعفض الهدائس لم حفاثا عراسا غرلا حفاسا عراسا غرلا وقال اول من يكسى كما سبق في سنة السابق اول من يكسى ابراهيم عليه الصلاة والسلام لماذا كما قال لحفظ حجر لان الله جازاه سبحانه وتعالى لان لما رمي في النار كان عاليا وصبر على ذلك فالله اول ما اعمل يكسر فقال السيدة عائشة النساء والرجال وفضيحة سبحان الله انظر نساء رسول الله عليه وسلم والنساء لا يستربصنا في الإسلام وفي حصن هذا الدين كيف يخافوا على على فتح العورة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم النساء والرجال يقول وفضيحة يقول الامر أشد من ذلك ويقرأ عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه ها؟ لا اله الا الله نقرا سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه كل واحد مشغول بنفسه اي هذا ما قوله سبحانه كما بدأنا كما بداكم تعودون ثم قال بعدها فريقا هدى وفريق الحق عليهم ضلالا هكذا بدأنا بدانا هدينا خلقنا فرقتين، وخلقنا طائفتين، وخلقنا حزبين حزب الشيطان وحزب الرحمن ادم وزوجته وذريته مع من؟ مع حزب الرحمن والشيطان وذريته عمر عروف عبد الشيطان عروف فالله سيقسم البشرية فرقتين ايضا قال يخرجكم من الارض فرقتين كيف خلقتكم اول مرة؟ فرقا مع الشيطان وفرقا مع الرحمن واذا قال فريقا هداء وفريقا حق علم اللي سمع طريق الهداء وكانوا مع آدم عليه الصلاة والأن آدم ولو عصى ولكنه لما لما تنبه استغفر وأناب وتاب إلى الله وتدرع وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ولو أنزله الله إلى الأرض ولكن الله سبحانه وتعالى وعداه بأنه إذا هو اتبع طريق الهدايه واتبع ما رسمه الله من الشريعه سيعود الجنه ولكنه إذا ضل سواء السبيل يعني بنوه إذا ضل سيكون مع فرقه الشيطان ها؟ فمن اتبع هدايه تنزل بأجل فمن اتبع هداية المأزل ومإلاب خلط من اتبع هدايه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربني ما حسرتني يا عمى وقد كنت صيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها إذن الله بأتنا الفرقتين فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال لكن هذه الفرقه التي هداها وهذه الفرقه التي أدى الله هل هكذا اعتباطا بدون سبب لا فالهداية والضلال كما بينا من راسم ومن راس الهداية لها أسباب والإضلال له أسباب ولذلك بينا هنا فقال وفريقا حق عليهم الضلالة ليش يا رب؟ قال إنهم اتخذوا السياطين أولياء من دون الله اذا معنى هذا أن الذي اتخذ سبيل الرحمن واتبع طريق الإيمان هذا ما يضله الله بل يهديه لماذا؟ لانه اختار اختار طريق الرحمن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجز على الذين الهيئون <تصفيق> إذن هؤلاء الذين آمنوا الله هداهم لأنهم اختاروا طريقة إيمان وهؤلاء الذين أدى ليش أدى اللههم لأنهم طريق الشيطان فقال سبحانه هنا طريقاً هدا وفريقاً حق عليهم دلالة إنهم اتسخض الشياطين أولياء من دون الله. اتسخض الشياطين أولياء. ما اتسخض المؤمن أولياء. سخض الشياطين. ذهبوا إلى طريق الشياطين. ذهب إلى المقهى. ذهب إلى السينما. ذهب إلى الشواطئ التي فيها الفجور والفسوق في التعاري وفي التكشف ذهب إلى. لكن الآخر ذهب إلى مقر الإمامة. ذهب إلى المسجد. ذهب إلى الدروس العلمية. ذهب إلى مكة. ليتي بعمر ولا بحج والآخرون لا فكل سبحان الله كل ومن اختار والذين جاهدوا فينا لن نهدي انهم سبولنا والآخرون لما زاغوا زاغ الله قروبه إذا فريقا هدا وفريقا حق عليهم الدلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله قالوا ويحسبون أنهم مهسدون سبحان الله حد كل واحد ما يعرف ان الطريق اللي هو فيه طريق ضلال وربما يميز ان انه طريق كفر يكيف تقيم الحجه مع ان الله يقول لي لا يكون للناس على الله حججه بعد الرسل لكن نقول ان الحجه لا بد ان تقول والله سبحانه وتعالى ما يعذب احدا بدون ان يقيم عليه الحجه بدون ان يريه الطريق الصحيح لا بد لا لا, لا سبحان, سبحان الله, الله. الانسان متاهل الفتره هل ما يعذبون كما سبق عن قلنا هل لي ما يعذبون لانوا ما يعرفوا الحق ما يعرفوا الحلال من الحرام ما يعرفوا طريق الإيمان ولا طريق الشيطان ولا طريق الضلال ايه فالله لا يعذبهم لا يعذبوا من هكذا بل لا يبدأ ان يمجحنون ويختبرون من القيامة وهو عالم بما لو كانوا ادركوا ها ادركوا النبوة وادركوا الرشالة ما كانوا فاعلين ولكن ليظهر ما هو وليعاقب سبحانه وتعالى او يثيب على الاعمال لا على علمه لا بد انه يامرهم او ينهاهم ثم ينظر ما يفعلون اذا هم اطاعوا هذا دليل على انهم كانوا في الدنيا سيكون من المؤمنين واذا هم عصوا وتمردوا وطغى يعني سبحانه وخالفوا هذا علامه على انه في الاخره سيكون من الطاغين المهم الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره أبدن، وهدايته قائمة على الإضلال قائم على الأسباب. الإدلال قائم على السبب والهداية قائم على السبب. فلهذا قال سبحانه انهم متخف الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم سذول. ثم يقول سبحانه وفي هذا القدر كفايه والله موفقنا جميعا. إن رحمه الله. نجيب على بعض الأسئلة ثم ننصرف إن شاء الله. <تصفيق> من الأسئلة التي عندنا هنا سؤال هنا يقول ما مع قوله سبحانه إذا حديث بصحية فحيوا بأحسن منها أرجوها يقول الجمهور يجيبون رب السلام بأحسن منها وهو يزيد عليه ورحمة الله يASET المهم هذا وإذا حيثوا بتاحية فردوا في أحسن منها فحيوا في أحسن منها أردوها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى فجاء واحد وقال السلام عليك يا رسول الله قالوا عليك السلام ورحمة الله ها أحسن منها السلام عليك يقال السلام عليكم ورحمة الله فجاء ثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء ثالث وهي رواية صحيحة السلام عليكم, سلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال السلام عليكم. عليكم, عليكم ورحمه الله وبركاته هذه روايه صحيحه ومغفرته جاء واحد السلام عليكم قال 10 جاء السلام عليكم ورحمه الله قال 20 قال السلام ثالث السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال 35 جاء رابع وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته وقال 40 هذا نسيت هذه كل روايه صحيحه ما الله سؤال اخر يقول نصر الجماعه اذا اتملت من تلاوة الفاتحة والسورة والامام لم يرتع بعد فهل اقرأ سورة اخرى ابقى على حالي لا اقرا سوره اخرى لا سوق جالسا الساعه 19 دقيقه قال يا اسلمت وكان الرسول صلى يصلي سورتين سوره كان يقوم الليل عليه الصلاه والسلام وصلى من الفاتحه من البقره الفاتحه والبقره ثم سوره ال عمران ثم سوره الناس ثم سوره المائده كلها في ركعه فيها وثم يقول وكان صحابي يعني يقرأ سورة ويقرأ معها يقول والله أحد هذا كلام رسول الله لا تنسينه ثم يقول الآخر قرأ صلى الله عليه وسلم من قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آتيه لم يمد في يومه وفي حديث آخر لم يضرب بحديدة قال هذا حديث لا ليس مسحح هذا ليس مسحح أكثر رسل الله من نورة في ابداء الصور معظمه بعيد الا نور ورد فيه يقول والله في البقره باواقف سوره البقره وبعض ابداء الصور ثم يقول السائل هل قويس القرني صحابي أقول لا ليس بسحابي ولكنه ذابح في كبار مجاب الدعوه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر اذا لقيت قويس القرني فطلب منه ان يدعو لك فكان مستجاب الدعوه ويمني من قرم من اليمن. ثم السؤال الآخر يقول هل ثلاثة عن صلاة من الجمع بين صلاتين؟ نعم. جمع في السفر وجمع في الحذر. جمع في السفر والأمراض. ثاني كان عليه إذا إذا يعني سافر قبل أن تزيغ الشمس قبل أن تزيغ الشمس قبل قبل الزوال. أخر الدورة إلى العصر وإلى الغفر. بعد ان تشرق الشمس قدنا العصر الى الظهر وهكذا وفي الحضر يقول ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى في الحضر من غير سفر ولا مطر قال ماذا اراد بذلك قال اراد ان لا يحرج امته بعد العلماء فهموا هذا الحديث مقلوبا كما قال ابن جرير رحمه الله كيف مقلوب قالوا هذا دليل على ان الانسان يجمع في الحضر يجمع في الحضر من غير ها ما عذر وعلى غلط هذا يهدم لنا احاديث التوقيف فافترض رحمه الله يقول فيه في دين في الحديث لأنه لما سئل ابن عباس ليه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذر قال اراد ان لا يحرج امته اذا هم لو صلوا لو صلوا في في كل صلاه وقتها لا احرج امته كل صلاة وقتها لكن ها هكذا لا أحرج أمته ولكن هو يريد الا يحرج أمته يعني لضرورة إذا كانت هناك ضرورة أسجأ إلى الجمع فيجب أن تجمع من إذا ان تجمع كنت في حرج والرسلس يريد أن لا يحرج أمته ففي نفس الحديث لا بد من ضرورة ثم يقول آخر الكريم قال تعالى وإذ قال ربك الملائف ان يجعهم في الأرض خليفة فالمراد بالخلافه هنا خلافه الناس بعضهم بعضا جعلكم مستخلفين فما معنى خلافه الانسان لله بينا الخلافه ان المراد بها خلافه الانسان عن الانسان جعلهم خلائف الارض يذهبوا جيل وياتي جيل جيل وياتي جيل منذ ادم ونحن يخلف بعضنا النار بعضا هذا معنى الخلافه وحتى الائمه يخلفها الله ها؟ يعني يذهب امام وياتي امام وياتي امام وياتي امام وياتي امام وياتي امام وياتي امام وياتي امام وياتي ما معنى خلافه الانسان عن الله اولئك الذين قالوا الانسان خليفه عن الله كيف المعنى قالوا معناها ان هذه الاعمال التي يقوم بها الانسان بدل ان كان يقوم بها الله كلام الانسان والذي يقوم بها نظرهم هذه الخلافه أنت ما كيف كذا على الأولاد، ها؟ ثم الله يعطيه يعطي الأكل، يعطي الشرب، يعطي كذا، فجعل بعضكم يقوموا بمهمة بعض خلاف عن الله. هذا في نظري، وهذا مثل مشاعر. فالله لا يبي، والله قلقكم وما تعملون حتى اعمالنا هذه، حركتنا، قيامنا، قد انا حرشوا يدي عندي قوة، عندي قدرة على الحركة. نعم عندي يقول من الذي قواني أوه. من الذي عقاني الطاقه حتى حركت يدي واجدتي فأنا في ذاتي وصفاتي واعمالي وقدراتي وارادتي كل من خلق ربي والله ملتكم ومتنى ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سلاة لمن يقول فاتح الانتجاب هل هذا الحديث صحيح نعم صحيح؟ لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة سنتزار لا بد ان يقرأ الفاتحة ولم نرائ الامام. يعني هو يقرأ يعني آية يقرأ ايه. الحمد لله لا بالأعلى قلت الحمد لله الرحمن الرحيم قلت الحمد لله الرحمن واجد إيه قل لا تفعلوا الا بفاتحه ما لي أراس القرآن يعني لا تفعلوا صلاة لمن لم يقرأ ثم يقول الاخ ما معنى قوله تعالى فعقروها فقال ساروا في دارة ثلاثة ايام هذا قوم قوم ثمود قوم ثمود لما طلبوا الايه طلبوا معجزه طلبوا ان تخرج ناقه عشراء من الصخرة فخرجوا وامنوا لا نسبوا الى السحر فقال لهم الله سلاكم بهذه الناقه اذا انتم تلبسوها ضروها تكون في ارض الله ولا تلبسوها بشيء اياكم شيء يحب وإذا ناقس لا يشرب ولا يشرب يوم معلوم عندهم مياه يشربوها كل شرب هي النهار ديالهم يشرب كله يشربوه ونهاره وخلوها تكون مجعد ما يزعرف ما شاد بشيء لكن ضاقوا بها زرعا حتى جاء واحد اعطاهم قال خضار وقال لهم بد يعني اخضوا مؤثمات وقالوا بد ان تخلص منها انقسلوها عقروها لما عقروها اعطاهم مدة سيدنا ايش سيدنا ثموت اعطاهم مدة ثلاثة ايام وسينزل العذاب بهم قال سمسعوا في ذلك ثلاثة ايام ذلك وعدوا غيروا مكليون وفعلا قال فدمدم عليهم ربوهم بدمهم فسواها العذاب عن جاء عاما مستوي في الجميع الكبير والصغير يعني كل كبير مستغير إيه؟ فلا يخاف رحبا يعني وأهلكهم خاف العاقبة الله عز وجل خاف يكونوا جبها ضد الله لا خفيت. إذن ثم يعني سؤال آخر يقول الإنسان إذا كان يصلي وراء الإمام وكان مسبوقا فهل تعد سترس الإمام سترس النوم كما يؤيده هو قول عمر أو قول عبد الله بن عمر يقول المسافر إذا أدرك مع الإمام ركعه يجب عليه إثمامه ليه؟ لأنه رصبط به ولما ارتبط به ولو سلم ما زال أنه مرتبط به فهذا يؤيد هذا المال الذي يقوله العلماء سؤال آخر يقول ما حكم الله في مسح الخفين مسح الخفين سنة ولكن بشرط أن تلبسه على وضوء والمسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم وليل ثم يقول الأخ اعطى, أعطى آدم لزوجته أعطى آدم وزوجته سنعهما في الجنة بكل شيء من مأكلات ومشروبات ونهاه عن الشجر هل, هذه هل هذا من الأشياء التي امرنا الله بها ولم نطلع على معناه لا لا يا اخي قد بينا هذا وقلنا من مراد كانت هي تربية هذه شجرة النهي الله سبحانه وتعالى كان اعداد لهذه المهمة مهمة ايه التكليف فهو كلفه في الجنة ليكلفه في الارض هنا اول مرة قال لو اني جائل في الارض حبيبا ولكن لا بد من تدريب العدري في الجنة فاباح له اشياء وهي الكبيرة ونهاه عن اشياء عن شجر. ما كلفنا بان نبحث ما هي الشجره التي نهي عنها ادم وإنما هي الأخول شجرة النهل ولذا لما أكل منها ارتكب منه،, منه ارتكب الجريمة فالله استحقت يعني طرد يعني معنى إذا عصيت الله أي استحق طرد طرد لكن لما تاب رده طبعا أهبطه إلى الأرض فعلموا دربوا فانزلوا شريعة فيها, فيها, فيها أمور مباحة وفي امور هي عنها فيها اوامر ونواهي كيف كان في الجنه اذا المناهي في الارض هي الشجر اللي منهي عنها في الجنه قال لا يشرى المردا تناولنا هله وذو قال كان ثم يقول هذا جزء الثلاث وراء من هذه قد تكلمنا فيها في الترس اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه سبحانه الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب اليك سبحان الله العزه عما يصفون وسلام على المرسلين ورحمه الله تعالى وبركاته